لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أُنْزِلَ مَا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْذَرُونَ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 ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَغَيْرَ اللَّهِ أَسْتَغِيثُ وليا فاطر السماوات دُونِ وهو يطعم وَلَا يطعم قل أَحَدًا قُلْ من أسلم ولا تكونن من المشركين أَكُونَ أَوَّلَ وَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 أنكم لا تشهدون أن مع الله آله تنوخرا قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين قسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْوَالُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا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 ولو ترى إذ على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذي كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بوته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزار على ظهورهم ألا ساء ما يذرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا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 من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون اوَيْرَ الله تَدْعُونَ إِن كنتم صَادِقِينَ بل إِنَّ تدعون تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شاء وتنسون ما تشركون مَا تُشْرِكُونَ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 فَمَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَعْقُلُ لَكُمْ عِنْدِ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْقُلُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنَّ الْسَّبِعُ إِلَّا مَا يُحَاجِ إِلَيْهِ قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطوض الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَقُرُدَهُمْ فَسَكُونَ مِنَ الْعَالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَأُلَائِمًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 انه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل فَصِّلُوا الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينُ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّنِي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها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 ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا قَالُوا أَلَمْ يَكُنْ أَبْصَارُكُمْ أَبْصَارًا مُسْتَقِرَّةً أَلَمْ يَكُنْ تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياعا ويذيق بعضكم سبع. انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتقذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا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 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له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 فَلَمَّا أَنْفَلَقَ الْقَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْنِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي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 وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون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 وَنُوحَنَّ هَذَا مِن قَبْلِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأِيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْلِيَاسَ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 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فأي يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها, فقد وكلنا بها، قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكران العالمين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 فجعلنها قراصي تبدونها وتخفون كثيرا, وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا, ما لم تعلموا أن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 وَأَكَرْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَى أَغْهُرُكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ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 فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان ذالية وجنات من اعناب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 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون واجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم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 أنا عليكم بحفيظ وكذالك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك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 فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله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 إن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لنبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض لخر القول غرورا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 فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعجلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وَإِنْ تُطْعِمْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يَضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَسْعَبُونْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ ربك هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا فأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم, وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نور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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكاذر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون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 يدأي يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم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 استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم قال النار مسواكم فيها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 وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات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 كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكان إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله والحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فَمَا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وَمَن كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ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 وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم تفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وَهُوَالَّذِيأَنشَأَ جَنَّاتٍ مِنْنَعِيمٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ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 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن أنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم من أنثيين أم ما عليه أرحام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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أَوْ دما مسهوحا أو لحم خنزير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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّ لَعَاصِرِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَإِنَّ رَبَّكَ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ مُجْرِمِينَ سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا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 قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى لكل شيء وهدى ورحمة اللهم بلقاء ربهم يؤمنون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 ستقيم دينا قيما دينا قيما ملَت إبراهيم حنيفه وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب بالعالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أغير ربه وهو رب كل شيء.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 له لغفور رحيم